مسباح الدير ياسين سنه 48 وانت طالع بقى بالمذابح كلها وبعدين 56 57 كان انشاء اول ميناء على إلاج... أول ميناء اسرائيلي ما كانش لهم منفذ على البحر خليج العقبه 56 شفنا الاعتداء الثلاثي على مصر بريطانيا وانجلترا بريطانيا وفرنسا واليهود الكيان الصهيوني اللي بيدرسوا لي أبنائنا دلوقتي في في, في الكتب وكاتبين ايه؟ الاعتداء الثلاثي الاعتداء اللي ايه؟ ثلاثي كان من مين؟ كان من بريطانيا وفرنسا الاعتداء الثلاثي كان من بريطانيا وفرنسا طوو فين التالتة؟ لا التالتة تابتا لا بلاش التالتة دي لحسن حنزعها اليهود كده حزبونا الله ونعم الوكيل حزبونا الله ده حتى الكلمات مش عايزين يقولوها الشيخ فضيليش الشيخ حزم انبارح بيقول الشباب الاسرائيلي 17 سنة طلع يشرح القضية ما هي دولته اللي امطلعاها ودولته اللي حجزله في الطيارة ودولته اللي بتأيده شوفوا النهاردة اي حد يتكلم عن القضية الفلسطينية بيعمله فيه ايه يتقبض عليه ويتحط في السجن يا راجل ده عيل عيل صغير عنده 12 سنة ولا 13 سنة وتبرع مش عارف بكم جنيه للاخوة في حماس ما ابقى اتقبض عليه عيل صغير يبقى فين انا يعني يعني حرام انك انت تقارني بغيري وانا ما عنديش امكانيات يعني زي ما قلت حتى اللي بعض الناس يقعدوا يقولوا الامه العربية فين فين طب ما انت انت بتتكلم عن مين عن امه اه امكانياتها ايه ايه امكانيات اي واحد فينا انا لو ان الطريق الان مفتوح الى القدس وانتم قاعدين هنا لا حتلاقونا وكنا لو لو لقيناكم كمان هنشتمكم ايه اللي مقاعدكم هنا قاعدين تعملوا ايه طالما الطريق مفتوح لكن مفيش طريق هتروح فين هتروح فين قول لي ازاي يبقى ما تعبش عليا شيء انا مش بامكانياتي اقدر اعمله احنا شفنا الاخوة تبرعوا قد ايه ما ده اللي نقدر عليه الاخوات والله في بلاد كتيرة في بلا كل البلاد اللي روحتها حتى في بلادنا ايام ما كنت هناك والله صندوق من التبرعات لقينا فيه شلنات شلن يعني خمسة س خمسه ساعه كان زمان ما يمكن ما يجيبش يجيب رغيف عيش فواحد ماعهوش على ده حطه في الصندوق وهكذا يبقى يعني يعني حسبنا الله ونعم الوكيل في, في اللي بيساعدوا اعداءنا في اللي مؤيدين اعداءنا يا راجل ده واحد مش عايزه نحرق بس الحكومه القطريه واقول اسماء ده واحد باعت لاسرائيل بيهنيها بالعيد بعيد احتلال فلسطين يبقى ده مسلم هو للاسف حاكم عربي بقت يهنيهم باحتلال فلسطين احنا فين يا ناس وقف وقف المعبر رفح ويقول لك فتح المعبر لمده 48 ساعه طب ما تفتحوا بدل يومين شهرين لا هم يومين اقفل افتح اقفل افتح بمزاج مين ده ليه تقفل ليه طيب ما انت فاتح بتقول يومين ما تفتح يا اخويا والغاز يتصدر ليهم هم اعدائنا واخواننا في غزه مش رايين يولعوا البوتاجازات والمحكمة تحكم بالبطلان ونعترض على حكم المحكمة يعني إصرار ما ده كله عند الله عز وجل وأمير خاطر الله يبركنه يطلع طيارته الخاصة عليها الدكتور القرضاوي والعلماء ونسترف التقابل حتى المسلمين ويروح يقابلوا اليهود ففي الجو ده كله تقول لي أنت بتعمل إيه ولا بتروح فين مين اللي بيقيد مين اللي بيناصر وكله عند الله عز وجل فحسبنا الله نعمل وكيل ايها الاحباب والتواريخ بعد كده من او سبعة وستين سبعة وستين احتل الكيان الصهيوني اربع دول احتل مصر سيناء احتل سوريا الضفه الغربية احتل الاردن مرتفعات سوريا مرتفعات الجولان الاردن الضفه الغربية ولبنان مزارع شبعة لكن في تلاتة وعشرين يوم مش قادرين يعملوا اي حاجة مع اخواننا في غزة لرمز العزة لانهم رفعوا شعار لن نعترف باسرائيل شوف النهارده كل اوروبا وامريكا وكل الكلام واي واحد يطلع يقول لك شرط الاعتراف باسرائيل مش هنعترف لانك لو اعترفت باسرائيل يبقى اعترفت بان الارض اللي خدوها بتاعتهم يبقى انت كرست الاحتلال حاجه من الاثنين انا جبت لك التوريخ من 1897 وماشي معاك اهو ارض فلسطين الاقصى الحبيب الاقصى الحبيب محتل ولا مش محتل محتل طب ارض محتله انت هتعمل ايه يا صاحب الارض خصوصا انها وقف اسلامي يا اما هتقاوم يا اما هتسلم في ناس سلمت خلاص واليهود شكروهم واليهود بيبعتوا كل يوم يشكروهم منهم عباس المحتاس اللي بيقولوا له ده حتى انت عملت اللي مش قادرين احنا نعمله كيهود ما بعتناش واحد في الضفة الغربية الحمد لله قمت بكل حاجة جزاك الله عنا شر الجزاء طيب واليهود بيكرموا وهم اللي بقى بيقسموا دلوقتي الدول المعتدله ايه المعتدله يعني ايه واحد معوج هتعادله يعني ايه معتدله يعني يعني هم معتدلين واحنا معوجين ايه معيار الاعتدال هنا يعني اه معيار التسليم اللي ينبطح يبقى معتدل اللي ينبطح كده ويدوسوا عليه لا والله ما هيحصل والله ما هيحصل والخيبة الكبيرة ويحذر منها عشان أبرئ زمتي أمام الله الزفتة اللي اسمها المبادرة العربية اللي بيتكلموا عنها دي أزفت شيء تعرف مبادرة العربيه يعني يعني هما بيسموها كده عشان يدروها الأرض مقابل السلام يعني إيه برضو عشان نفهم يعني يا, يا إسرائيل بص الزل اللي إحنا فيه بقى يا إسرائيل يا, يا كيان يا صيوهيون يا يهود يا اللي احتلته فلسطين ها؟ ارجعوا لحدود سبعة وستين واحنا نعترف بيكم إيه؟ واحنا نعترف بيكم إزاي؟, ازاي ايه حدود 67 يعني يعني سيبوا سيناء سيناء دلوقتي هم بيقولوا اتخذت بموجة بمعادة الاستسلام سيبوا سيناء اتنين سيبوا الضفة الغربية سيبوا مرتفعات الجولان آه. سيبوا مزارع شبعة آه. واحنا نعترف بيكم و57 دولة عربية عالم إسرائيل يرفرف عليها وفيما بينهم السعودين يعني انت متخانن على الكعبة حيرفر في عالم السعودية ربنا يقبضنا قبل اليوم ده ان شاء الله والله ما هيحصل ان شاء الله بازنك وبما يا رب دي مصيبة كبيرة يا ناس ايه يعني ازاي ازاي لهم لو انسحبتوا لحدود سبع هي قضيتنا مع الى مع الكيان الصهيوني سبعة وستين يعني هي قضيتنا مع الكيان الصهيوني سبعة وستين يعني اللي قبل سبعة وستين حلال عليهم لكن اللي بعد سبعة وستين حرام عليهم ايه, ايه المنطق ده مش فهم انا ازاي الموضوع مش موضوع سبعة وستين وما قبل سبعة وستين الموضوع ان دي ارض اسلامية ودول محتلين ارضنا ازاي نسلم لهم ازاي ومفاوضات ايه وزفت ايه واصله ايه وخريطة الطريق ايه ودايتون ايه كل ده كلام فارغ والله العظيم اقسم كل ده كلام فارغ ليه لانهم ما زالوا محتلين ارضنا واحنا اللي بنتحايل عليهم واحنا اللي بنركع وهم بيدوسوا علينا باختصار شديد عشان الوقت وأنا ملتزم بالوقت فضل ثلاث دقائق لا حل لقضية فلسطين إلا بالجهاد واللي يقول كلام غير كده زي ما قال في الشيخ حازم مبارح مش عايزين نضحك على الناس ونقعد لهم أصل وفصله بما أن ذلك سوف إنا وهكذا رأيتم كل ده خلص ولا تقول لي مؤتمرات ولا لقاءات ولا مفاوضات وكبير المفاوضين مين يا أخوة العمل كبير مفاوضين وبتتفاوض في إيه بتتفاوض في إي واحد زائد واحد يسوي اتنين واحد محتل لأرضك واحد خضع عربيتك ودهنها بلون تاني وماشي بيها قدامك كده تقوله تعاني تفاوض في ايه تدهاني يوم الدهاني يوم بس اتفسح بيها واخلص شغلي وخليها معك ست ايام والتاني يقوله طب وايفرد عدتها لك الوصف المواصلات يرديك اركب مواصلات لا والله ما يعليش مش حاضر ادهاني لك والله ها؟ احنا في تهريك والله العظيم في تهريك لا حل إلا بالجهاد ويوم ما نقول دي هم بترعبوا ونتصنى في إيه مش معتدلين اللهم جعلنا مش معتدلين إيه يعني وانت لا حتحكم علينا معتدل ولا مش معتدل أنا بقولها وبأعلنها يوم ما يعلنوا باب الجهاد وتفتح ويفتح تفتح الأبواب لفلسطين الحبيبة أشهد الله ما حتلاقي واحد من اللي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مخلصين في كلامنا يعني وأنا على يقين والله العظيم أن في شباب كتير مستنيين بل مش شباب وشيوخ وعواجيس منتظرين وإحنا مش, مش أقل من من إخوانا في فلسطين الحبيبة اللي طلعت واحدة يقولولها طب اليهود لو دخلوا عليك هتعملي إيه قالت والله ما عنديش ألا مبتل البتجاز الفضية دي والله هرميها عليهم وستة عجوز كبيرة بس ستات وإحنا يا رجاله الحل أيها الأحباب الجهاد في سبيل الله عز وجل بس الجهاد له خمس أنواع منه القتال اللي هم أفرين علينا دلوقتي فيه ما هو في بريطانيا بيحاسبني لما لبست البدله عشان ابعت لهم رساله ان احنا دعاء الى الله مش بيعين كلام احنا نقود الامه لو كان الباب مفتوح كنا رحنا للجهاد بدليل اه البدله هي اللي كنت لابسها يوم يقولي انت تريد ان تموت متى غير طبيعيه طب تموت مالك انا عايز اموت متى غير طبيعي عايز اموت في سبيل الله يا أخوي نتزعلك في ايه هم اللي احنا بس بيعين كلام لا لازم الناس ولازم الشباب يشوفونا في المواقف العمليه فالجهاد واحد جهاد النفس اثنين جهاد بالنفس اللي هو القتال ثلاثة جهاد بالكلمة أربعة جهاد بالمال خمسة جهاد الشيطان هو ده الطريق الحقيقي لتحرير الأقصى الأسير وبإذنك وبما يا رب سيتحرر الأقصى الأسير بي أو بيك بابني أو بابنك بحفيدي أو حفيدك هو الله احنا بنعمل اللي علينا وبنحط بذرة هتنبت امتى ماليش دعوة هتنبت ازاي ماليش دعوة هتنبت فين ماليش دعوة انا بعمل اللي علي يا ابو اللهم تقبل هل قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين وده اللي احنا عايزينهم في صورة التوبة اما النصر او الشهادة مزيد من الشكر لله تبارك وتعالى ثم لمركز دوحة الخير لتحفيز القرآن على هذه الدعوة فاتني أن أشكره بالاسم يعني تلخبط يمكن في الاسم ولا حاجة جزاكم الله كل خير وتقبل الله منا ومنكم أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم.